و إ ن م ا نحتاج الى ما عندهم الخواص ممن أ ق ب ل على دينه و إ ن احتيج إ ل ى الفتيا والقضاء في الخصومات فليس على وجه ل ل ط ر ا ر والعموم فيقع الاستغناء عن هؤلاء في الاكثر و إ ن م ا يهتم ب إ ق ا م ة مراسمهم صاحب ا ل د و ل ة بما له من النظر في المصالح فيقسم لهم حظا من الرزق على ن س ب ة ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه م على النحو الذي هو مقرر لا يساويهم ب أ ه ل الشوكه ولا ب أ ه ل ا ل ص ن ا ع ة من حيث الدين والمراسم ا ل ش ر ع ي ة لكنه يقسم بحسب عموم ا ل ح ا ج ة و ض ر و ر ة أ ه ل العمران فلا يصح في قسمهم إ ل ا القليل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 في الغالب الاعم أ ه ل العلم يقول ل أ ن ه م بشرف بضائعهم أ ع ز ة على الخلق وعند نفوسهم فلا يخضعون ل أ ه ل الجاه حتى ينالوا منه حظا ً يستدرون به الرزق بل ولا تفرغوا اوقاتهم لذلك يعني للخضوع ل أ ه ل الجاه لما هم فيه من الشغل بهذه البضائع الشريفه ة المجتملة على إعمال الفكر ا على ل و ب د بل ولا يسعهم ا ب ت ذ ا ن أ ن ف س ه م ل أ ه ل الدنيا لشرف م ض ا ئ ع ه م فهم بمعزل عن ذلك فلذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب يقول ولقد باحثت بعض الفضلاء في هذا المعنى فانكر ذلك عليه يعني قال إ ن أ ه ل العلم ليسوا من أ ه ل الفقر في الغالب قال فوقع بيدي أ و ر ا ق محزقة والتخزيق أ ن يؤتى بشيء صلب ثم يجعل في الصحيفه فتخزق به كالتخريق كالتخريق وزنا ومعنى لذلك لما جاء ابن جني وكان المتنبي يقول فيه ابن جني اعرف بشعري مني فكان إ ذ ا قال بيتا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 ش ع ر ابي الطيب هو الشعر كما قيل في شعر كثير عزه لو رقي به مجنون ل ي ل ة لافاق فجاء أ ب و الفتح ب ق ص ي د ة من ق ص ا ئ د المتلبي العصماء فكتبها في ص ح ي ف ة ثم عرضها على شيخه ابي علي الفائزي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 يستعان على الفقه بجمع الهم ويستعان على حذف العلائق ب أ خ ذ اليسير عند الحاجه ولا تزد وقال إ ب ر ا ه ي م ا ل آ ذ ر ي من طلب العلم بالفاقه ورث الفهم وقال داود بن مخراط سمعت النضر ا بن شوميل يقول لا يجد, لا يجد الرجل لذه العلم حتى يجوع وينسى جوعه والامام المتفنن بن حزب ذكر أ ن ه اجتمع يوما مع الفقيه أ ب ي الوليد الباجي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 ختان لا يجد من الضوء ما يمكن ان يكون ذلك متحصلا عنده إ ل ا اذا مر الحراس بمشاعرهم في جوف الليل فيقفون هنالك ساعه فكان يخرج دفاتره ينظر فيها ويقبل على ما لديه من تلك الكتب كتب العلم يقول ابن حزم بعد المناظره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 بل ربما كان في ا ل س ا ب ع ة ع ش ر ة من عمره فدخل المسجد في وقت الكراهه وليس الشان هنالك في ا ل أ ن د ل س على مذهب الشافعي و إ ن م ا على مذهب م ا ل ك فلا يرون ص ل ا ة ولو كانت ذات سبب في وقت الكراهه ف م ا هو مذهب الشافعي وهو ظاهر ا ل س ن ة وباطنها أ ي ض ا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 بالليل. مثل الزقاط عندنا فهذا ك ا ا ن يستعين ت ب إ ج ر على نفقته على مطالعته نفقته ف وبضوئه ه يفسر م س أ ل ة ضوء الحراس ومشاعر الحراس في الليل أ ن ه كان م س ت أ ج ر ا ل ح ر ا س ة الدرب بالليل ثم أ ر د ا ل أ ن د ل س و ح ل ه ض ي ق ة فكان ت و ل ى ضرب ورق الذهب للغزل و ا ل إ ن ز ا ل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 إذ ك ا ن يلزم مدلس رسول صلى الله عليه وسلم ل ش ب ع ب ط ن ه وكان في ط ي ذلك ح ف ظ ه ا ل س ن ة ل ل م س ل م ي ن او رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه لم ا نزل م ا رسول صلى الله عليه وسلم آ ت ا ه ا ل ل ه تبارك و ت ع ا ل ى حمل سنة النبي صلى ا ل ل ه ع ل ي هو س ل م ف هو مع أ ن ه لم و هو ه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 فشهدتوا ما لم ينصح ش ه د و وحفظتوا يحفظوا ا ما لم ر ض الله عليهم جميع ي ن الإمام هشام النحوي المصري صاحب بن ق طلبه ر ا ن والمغني د ى ا ل ل ي الدين ب أبو عبد محمد جمال ا ل ل بن يوسف رحمة العلم ل ه ي ه ينصح طلبة ل ل ا ع بالصبر على مشاق العلم والتحصيل ومنها ا ل ف ط ر إ ذ الصبر شرط في نيل كل عزيز غ ا ل فيقول ومن يصطبر للعلم ي ن ف ر بنيله ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش ظ ه ر ا طويلا أ خ ا ذلي فينصح بهذا ر ح م ة الله عليه و أ م ا كتب ا ل أ د ب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 ف إ ن لم يكن عند الزمان سوى الذي اطيق به ذرعا فعندي له الصبر هذا الامام الكبير الجرجاني رحمه الله عليه له قصيده سائره ذائعه كان العلماء يوصون طلبتهم بحفظها واستظهارها كما يحفظون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 ولم أ ب ت د ل في خ د م ة العلم مهجتي ل أ خ ذ م ا م لاقيت لكن ل أ خ د م ا أ ا ش ق ى به غرسا و أ ج ن ي ه ذله اذا فابتياع الجهل قد كان أ ح ز م ا و إ ن ي لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما ي ب ي د يراعي النجم من سوء حاله ويصبح طلقا ضاحكا متبسما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 فقال الصبور يا صبر صبرا الصبر يوجد انباء له كسرت لكنه بسكون الباء مفقود الصبر يوجد انباء له كسرت الصبغه وهو الدواء المر المعروف هذا موجود الصبر يوجد انباء له كسرت يعني ان كسرت باء الصبر فصار الصبر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 امثال ل والفقر غربة الفقر ل غ غربة غربة ن وطن أوطاننا ى وراحة ووحشة ا في ا ل في هذه ا ل أ ش ي ا ء كان العلماء ر ح م ة الله عليهم يدندنون بها و ي ت أ م ل و ن فيها حتى إ ن واحدا منهم ر ح م ة الله عليه هو الوزير المهلب ي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 ا ل إ م ا م ابن القيم رحمة الله عليه ايضا ل ل ل ه ع ه أ ي حقق ا ل م س أ ل ة بين تفضيل الغني الشاكر والفقير الصابر في مدارج السالكين وله كتاب ك ا م ل في هذا رحمه الله عليه ع د ة الصابرين و د خ ي ر ة الشاكرين هو كتاب ب ر أ س ه كتبه في هذه ا ل م س أ ل ة رحمه الله ع ل ي ه تقول محمود الورات يا, يا عائب الفقر أ م ا تنزجر عيب الغنى أ ك ب ر لو تعتبر من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر أ ن ك تعصي الاله تبغي الغنى ولست تعصي الاله كي تفتقر و أ م ا غيره ف إ ن ه يقول في تضليل الفقر على الغنى شغلنا بكسب العلم عن مكسب الغنى كما شغلوا عن مكسب العلم بالوفر وصار والغنى وصار والفقر الجهل لنا العلم اسم عادمة لهم من من حظ حظ وصار لهم حظ من الجهل والغنى وصار لنا حظ من العلم والفقر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 و ا ل إ م ا م الدلجي رحمة ا له ل عليه له كتاب سماه ا ل ف ل ا ك ة و ا ل م ف ل و ق و ن ا ل ف ل ا ك ة و ا ل م ف ل و ق و ن يعني الذين ليس لهم حظ من الغنى يعني الفقر والفقراء ر ح م ة الله تعالى وذكر تلك ا ل آ ف ا ت التي تلحق بسبب الفقر فقال هي أ ك ث ر من أ ن تحصى أ و يحملها قلق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 أ وكثيرا تلدداً وتشفياً بالطعن فيه ومنها أن الفقر يخمل الإنسان ويغل اللسان ويضعف البيانة فإن الغنى ينطط وإن الفقر ومنها ويضعف وإن و فيه فإن ينطط يفرس أن ً ما يختلف النظر أ و الحكم على ا ل ك ل م ة بعينها أ و الفعل الواحد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 فلما مر اخر في اثواب زرديه وفي هيئه غير مرضيه قال ما تقولون في هذا قالوا هذا هذا اذا خطب لم يزوج واذا تكلم لم يسمع واذا ما شفع لم ينشف قال هذا خير من ملء الارض من ذلك الشاهد وكله شاهد ان هذا يسمع منه وهذا لا يسمع منه وان كان خيرا ل ن ه ومنها القلق النفسي من افات الفقر القلق النفسي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 وهذا واحد من علمائنا رحمه الله عليه الامام مالك امام دار الهجره النبويه الم به الفقر حتى باع خشب سقف بيته قال القاضي عياض شيخ المالكيه في عصره في كتابه ترتيب المدارب في باب اقتداء طلب مالك للعلم وصبره عليه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 ي ع ن ي ي ج ع ل لها أ ل و ا ن ق ا ل ف أ ج ل س أستمع ي م ر إ ل ى ح ل ق ة أ ب ي حنيفه ويضع القصر ا فكانت أ م ي تجي ء خ ل ت ي إ ل ى ا ل ح ل ق ة ف ت أ خ ذ ب ي د ي و ت ذ ه ب ب ي إ ل ى القصر ا ت ب ت غ ي ا ل م ع ا ش وكان أ ب و ح ن ي ف ة ي ع ن ى ب ي ا ل م ي ر ى من ق ض و ر و ح ر ص ي على ا ل ت ع ل م فلما ك ث ر ذلك على أ م ي و طالع ل ي هاربي ه قالت أ ب ي حنيفه و ا م ر ق د ي م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 لو أن, كل واحد لو ان كل واحد منهم تكلف ب ح ب ة و ا ح د ة لكفوت ث ل ا ف س ل الاف س ح ب ة كي لجت باقله ستكون إ ر د ب ة فسار حتى وصل خراسان ف أ ف ا د بها مالا عظيما وكانت اقامته بمرو ر ح م ة الله عليه و ج ر له مع ا ل م أ م و ن ابن هارون الرشيد لما كان مقيما بمرو حكايات ونوادر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 فاولا العلماء يقول الشافعي في وصف حاله كنت و أ ن ا في الكتاب اسمعوا المعلم ي ل ق ن ا ل ص ب ي ف أ ح ف ظ ما يقول ي ل ق ن ا ل ص ب ي ورده وحظه ف ي س م ع ه و ما ي ل ق ن ا ل م ع ل م الصبي ف ي ح ف ظ و ا قال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 و أ م ا صبياننا فقد قطعوا قلبي ر ح م ة لهم وهي حيلى تاتي بها النساء تعسى لحالها وتدعي أ ن ا ل أ س ى ل أ ب ن ا ئ ه ا قالت لانهم يرون صبيان الجيران قد تزينوا في عيدهم و أ ص ل ح و ا ثيابهم و هم على هذه الحال من الثياب ا ل ر د ة تعني أ ب ن ا ئ ه ا فلو احتلت بشيء تصرفه في كسوتهم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 ثم رجعت فلما دخلت عليها استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه بل ر أ ت فبينما أ ن ا كذلك إ ذ وافاني صديقي الهاشمي ومعه الكيس كهيئته فقال لي أ ص د ق ن ي عما فعلته فيما وجهت إ ل ي ك فعرفته الخبر على ج ه د فقال إ ن ك وجهت إ ل ي ت س أ ل ن ي العون وما أ م ل ك إ ل ا ما بعثت به إ ل ي وكتبت إ ل ى صديقنا أ س أ ل ه ا ل م و ا س ا ة ووجه إ ل ي ت ي س ي بخاتمي قال الواقدي فتواسينا ا ل أ ل ف وقسمناها بيننا أ ث ل ا ث ا بعد أ ن أ خ ر ج ن ا ل ل م ر أ ة م ئ ة درهم ونمي الخبر إ ل ى ا ل م أ م و ن فدعاني فشرحت له ا ل أ م ر ف أ م ر لنا ب س ب ع ة آ ل ا ف دينار لكل واحد منا أ ل ف دينار و ل ل م ر أ ة أ ل ف دينار بدل غمب اللهم صل على محمد النبي ا ل أ م ي عليه السلام ولماذا نذكر لكم أ م ث ا ل هذه ا ل أ ش ي ا ء و أ ن ت م في س ا ع ة من العيش و ب ل ه ن ي ة من ا ل م ع ي ش ة ولكن كان المازني رحمه الله أ ب و عثمان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 فاتفق أ ن غنت ج ا ر ي ة بحضره ا ل خ ل ي ف ة الواثق بقول العردي أ ظ ل و م إ ن مصابكم رجلا أ ه د السلام ت ح ي ة ظ ل م فغنت هذا البيت فاختلف من في الحضره حضره ا ل خ ل ي ف ة في إ ع ر ا ب رجلا فمنهم من نصبه وجعله اسمائن ومنهم من رفعه على أ ن ه والجارية مصرة على أن شيخها أبا عثمان المازني على ل مصرة أن قال ن أ ي ن ص ر فأمر ابو ل و ا ق إ إلى ش خ ا البصرة بغداد قال ص ه من ب أ عثمان فلما مثلت بين يديه قال من م الرجل قلت من بني مازن قال أ ي الموازن أ م ا ز ن تيم أ م ا ز ن قيس أ م ا ز ن ر ب ي ع ة أ م ا ز ن اليمن قلت من مازن ربيعه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 فلو كلمه ب ل ه ج ة قومه فقال باسبك لقال مكر فقلت بكر يا أ م ي ر المؤمنين ف ف ط ن لما قصدته و أ ع ج ب به وضحك ثم قال ما تقول في قول الشاعر أ ظ ل و م إ ن مصابكم رجلا اترفع رجلا أ م تنصبه فقلت بل الوجه ا ل ن ص ف يا أ م ي ر المؤمنين فقال ولم ا ذ ا قلت إ ن مصابكم مصدر بمعنى إ ص ا ب ت ك م فاخذ اليزيدي في معارضتي فقلت هو ب م ن ز ل ة قولك إ ن ضربك زيدا ظلم فالرجل مفعول مصابكم وهو منصوب به والدليل عليه أ ن الكلام معلق إ ل ى أ ن تقول ظلم فينم عن ذلك الذي كان غائبا ويتم معناه فاستحسنه الولد قال هل لك من ولد قلت نعم يا أ م ي ر المؤمنين ب ن ي ة لا غير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 فقلت صدق أ م ي ر المؤمنين قلت لها ذلك وزدتها قول جرير لابنته ثقي بالله ليس له شريك ومن عند ا ل خ ل ي ف ة بالنجاح فقال ثق بالنجاح إ ن شاء الله ثم أ م ر لي ب أ ل ف دينار وردني مكرما قال المبرد فلما عاد إ ل ى ا ل ب ص ر ة قال لي كيف ر أ ي ت أ ب ا العباس هذه كنية المبرد رددنا لله مائه ع اليهودي أراد أن يتعلم كتاب سيبوي ب ة دينار ذ ب فعوضنا ل لله م ا ردها تبارك ت و ا ل ى ا ا الخليفة عاد بألف قال رددنا س ت د ع ع ه لله بألف ف مئة و الفا ل ه تبارك وعندنا من هؤلاء ر ح م ة الله عليهم أ ب وكان الوليد ا ل ل عبد م ي النحوي شيك اللغة ا أهل ل وهو و على ر شاعر ب أديب خطيب ي هناك ب ي عليه رحمة الله عليه وكان ل ع ع ا د ة العلماء من الاقتال و ا ل ف ط ر وضيق اليد على ع ا د ة العلماء وكان نهما لا يقصد في مطاعمه فلا يمسك درهما ولا دينارا على ك ث ر ة ما يوصل به ويجبى ل ي ه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 وقع عليه بسبب البطن لا غير ن س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يعافيكم جميعا من الفقر والا يعافيكم من العلم ف إ ن ا ل ع ا ف ي ة من الفقر ع ا ف ي ة من العلم و ن س أ ل الله جلت قدرته وتقدست اسماؤه أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا و أ ن يزيدنا علما وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم